هذه أمس ذكر ليها أحد الأخوة تناسب الموضوع الذي ذكرناه بالأمس أو تناسب ايضا موضوع الذبح الذي مر معنا اليوم هذا أحد الأخوة الحاضرين يقول امرأة كانت مريضة ذهبت إلى مشعوذ تبحث عن الشفاء فقال لها المشعود. إذا أردت الشفاء عليك بذبح ثلاث دجاجات واحدة حمراء والثانية سوداء والثالثة سوداء وبيضاء واحدة حمراء وواحدها سوداء وواحدها سوداء وبيضاء يعني سواد وبيض والذي يتولى الذبح عليه والذي يتولى الذبح عليه الا يتلفظ باي كلمه عندما ياتي يذبح لا ينطق باي كلمة لا يريد ان يقول ماذا الذي يذبحها لا يقول بسم الله الذي يذبحها لا يقول بسم الله قال الذي يذبحها لا يتلفظ باي كلمه قال ثم كلي يعني من هذه الثلاث الدجاجات حتى تشبعي والباقي ارميه في الوادي ما قال لها أيضا الباقي تصدق به على الفقراء والمساكين والمحتاجين الباقي يرميه في الوادي لمن لم يذكر اسم الله عليه ويرمى في الوادي يرمى لمن؟ للشياطين يرمى للشياطين تقربا لهم فيذبيحه لم يذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأيضا يرمى في الوادي تقربا للشياطين قال ولما نصحتها ولما نصحتها يعني قلت لها هذا العمل محرم وشركي اخره وبينت لها بأن هذا العمل شرك وكفر بالله قالت لي إن كان حرام لماذا شفيت يعني لما عملت هذا العمل شفيت من المرض شفيت من المرض قد يكون المرض عضوي لكنها أصيبت بمرض انكى منه أصيبت بمرض إن انكى من هذا المرض ولو بقيت على مرضها الأول إلى أن تموت صابرة محتسبه كان ذلك أرفع لها درجة عند الله لكنها شفيت من هذا المرض العضوي وأصيبت بمرض إن انكى منه وأشد وهو مرض الشرك بالله أخطر الأمراض وأشد الأمراض والعياذ بالله وهذا الشفاء الذي حصل لها هذا الشفاء الذي حصل لها لا يخلو إما أن يكون استدراج لها ولأمثالها أو يكون وافق فعلها لهذا الأمر وقت الشفاء والبرء من هذا المرض أو تكون أيضا إضافة إلى هذا العمل كانت تأخذ بعض الأدوية التي فيها شفاء لهذا المرض أو يكون المرض الذي فيها تسلط من الشياطين عليها فلما تشرك يخففون من تسلطهم عليها فتحس أن شفيت من مرضها لكنها وقعت في الشرك الأكبر بالله سبحانه وتعالى فهذا شاهد مثال في في في, في واقعنا يذكر لنا هذا الأخ جزا الله خيرا